رِجَالًا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا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 لا قليل لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو